يستكبرون ويقولون انا لا تاركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الاليم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 كَانَ لِقَرِينٍ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ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 ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين فلقد نابينا نوح فلمعن المبيهون ونزيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجد المحسنين إذ جاء بقلب سليم. إذ قَالَ إِنَّنِي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ ذِي سَمْعٍ وَبَصَرٍ إِنَّهُ مِنْ لَدُنْهُ غُلَامٌ لَهُ غُلَامٌ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ أَبَاهُ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَبِهِ لَيَكُونَنَّ صِدِّيقًا وَيُعْطِيَنَّ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً وَمَنْ كَذَبَ فَبِعَثِهِ فراء إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنفقون فراء عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يجسون قال أتعمدون ما تنحتون والله خلقكم وما تأملون قال ابنونه بنيانا فألقوا في البحيم قَالَ رَبِّ جَنَّبْنِي كَيْدَهُم فَجَعَلْنَا مَا هُمْ يَكْسِبُونَ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ وَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ هَٰذَا إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَاهِرَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ قال يا اذا استفعل مات انه فتد من ان شاء الله اللهم من الصادقين فلما اسلم وسله من جديد ايها الهايم وقد صدقنا يا ان ما كذلك المحسنين ان هذا له والدنا ذرح عظيم. وتركنا عليه في الاخرين. سلام على ابراهيم كذلك نبي المحبين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وداركنا عليه على إسحاق. ومن ذرني محسن ووالما لنسيه مدين. ولقد منلنا على موسى وهارون. ونزيناهما وقومهما من الكرب العليم. ونصرناهم فكايوهم الغالجين. وآتيناهما الكتاب المستغين. وهذا لما هم المستقيم وتركنا على الهامات الاخرين سلام على موسى هارون انك كذلك تجد المحتنين انهما من بعدنا المؤمنين وإن إليا سلم المرسلين. إذ قال لقومه ألا تستقون. أتبعون بعلا وتبعون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آباءكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمشبرون. فذلك نهز المحتمون إنه من عبادنا المؤمنين وإن نلو قل من المرسلين إذ نزيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغالرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مسبحين فَسَلاَ تَحْصُرُونَ وَإِنْ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَأْوَاهُ فَكَانَ مِنَ الْغَرِقِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ شَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقُوطٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ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 فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن وإنا لنحن وان لا نحن الصافون وان لا المسبحون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 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْ حَتَّى حِينٍ وَأَغْصِرَ فَسَوْفَ يُبَشِّرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ على الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ